بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا سَفِ رََّكُم سَُّتُ بُ إلَ إهِ يومَتِكُم متَعَن حَسَنًا إى أَجَلِم مُسََّ يومَتِكُم متَعَن حَسَنًا إى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 صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما مِن دابة في الأرض اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 جَمْعٌ مَعْدودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 إِنَّهُ لَفَرَحٌ فخورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقَةَ بی ہی اشْرِ سُوَرًا مِثْلَهُ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوهُ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ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 أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا على رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ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 لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة عملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع أَلَيْسَ سَتَوَيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ حَنِيئًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا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 ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ارِيدَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرْتَهُوْهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ All well, مَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحُ لكم إن كان الله يريد أن يوويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأجرامي مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ سِنَاعُ الْفُلْكِ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمٍ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا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 ليركبوا فيها بسم الله مجر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 بل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المورقين وقيل تَعَالَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الْآلِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ أَلَيْسَ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 ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود مَا جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا وكبعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم وقالت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لعنة وَيَوْمَ القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى سمود قَالَ صالحا قال يا قوم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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا they'll see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 كأن لم فِيهَا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما فما لبس أن جاء بعجر حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا الن إلَ قَومِلُوطُ وَمررأتُهُ قائمَةُم فَضَحِكَ شَبَ Yeah لا تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَال لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شديد. مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منضود مسود متن عند ربك وما هي من الظالمين ابي بعيد والى مد انا اخاهم شعيب قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان يزن انني اراكم بخير وان لي اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بال ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تبخس الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان فيه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد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 إن أريد إلا الإصلاح ما استتعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم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 إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّن أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت سمود وَل قدَد أأَرسَلن مُسَ بِأَياتِنا وَسُ الطانٍ مُدينين إِلَ فِ الرعَونَ وَمَلَ إِه فَتَّبَعُ أَممرر فِ وَمَا أَمررُ ف الرعونَ يَقُضُّ مَقَاوَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَيُطْبَعُونَ فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ رِفْدُ الْمَرْفُودُ هَلْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا ق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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيق ماتت السماء سَيَمُرُّ رَبُّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَوْفَئَنَّ لَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكموا صلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء وتمت كَلِمَةُ ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به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 والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل العم